111. وخلق منا زوجها 112. وخلق منا زوجها وبث منهما رجالا كَنَسِيَ وَنَسَا وَتَنفُ اللهَ الَّذِي تَنَسَأُونَ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَأَنْتُم لِلْيَتَامَى أَمْ وَلَهُمْ عَلَٰى التَّنْبَ تُلُ الْخَبِيثَ 111. طيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 112. إنه كان حوبا كبيرا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 فقلوه هنيئا مريئا وعلى don't إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ وَفِي ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف اِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْنَهُمْ أَمْ وَالِهُمْ فَأَشْهِدُوا عليهم 119. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا لرجали носибу мин ма тарка алвалидани نصيبا Mm-hmm. Ooh, ooh, ooh. فإي 111. الله عليم حليم 112. تلك حدود ko can't <laughs> amin سكونا في البيوت حتى يتوفى الموت او يجعل الله لهم <سبيلا> think شيءأَ و جلَ الله فيِي خرا كفي أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا أَلَن تَنتَهُوا عَنِ النَّكَاحِ ӯ <laughs> ووضعتي وامه ان من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم جَمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ تاب الله عليه 119. فما استمتعتم به منهن فآتوه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريض إن الله كان عليم اَكِيْمَا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْحُصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيُّ مَنَكُمْ فَمِمَّا مَلَكَ أَيُّ مَنُّ مِن بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَنكِحُوا النِّسَاءَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وآتوهن أجورهن في المعروف وَنَأْتِي غَيْرَ مَسَافِحٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا فَائِ أَكدَينَ بِفَح شَتٍ فَلَ النَّ نِصْ فُملَمُ صناتِ مَِ الل ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَقُصَّ عَلَيْكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عليكم والله عليم حكيم او الله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يدفنون أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم 117. وخلق الإنسان ضعيفا.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 هَكَانَ نَبِيكُمُ الرَّحِيمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا 111. وقم بالباطل 112. إلا أن تكون تجارة 116. إن الله كان بكم رحيما 117. ومن عَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى يَسِيرًا اتِّقُومْ وَادْخُلُومْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ با بكم على ضعف للذي نصيب مما تسعون للنساء 117. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وَلِكُلِّ جَنَّاتٍ مَّأْوَى مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي ايما نكف فاتم نصيبه ومن الله كان عنا كل شيء اذا اول يَا مَن مَانيَ مِن مَّا تَرَكَ اللُّوالِذَانِ أَقْرَؤُ وَالَّذِينَ عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كذب الرجال قوامون على فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظه الله والتي تخافون نشوك وَ الن في الن فيمب 121. أطنكم فلا تبروا عليهن سبيلا 122. إن الله كان عليا وَإِن قفُ شقاقَ بذمَا فَضُ حكَمَ مِ وَحكَ مَ مِ غَ يريد إص الله ح فقِ اللهُ 111. إن الله كان عليما خبيرا 112. واعبدوا الله و بالال داين ва ومن... ман والله أم لن بأعضائكم وكف Why and um. war them. مصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شديدا وعلى <تصفيق> 119. فصابكم Tan <laughs> ва wow, ло no. m mm -hmm. ذين <تصفيق> نبي вона a 119. وصلوا معك وليأخذوا حذرهم e Deo чин 129. معهم فلا تقعدوا